أما بعد مواصل القراءة من كتاب معالم في طريق طلب العلم وموضوع الدرس الحسد في طلب العلم وهو يعني ذم الحسد في طلب العلم وهذه القضية هي في الحقيقة آفة من آفات العلم بل إن شئت فقل إنها تمحق بركة العلم ولقد أجاد السلف وأسهب وأطال الكلام على هذه الآفة وهذه القضية إذا تمكنت من طالب العلم فإنها تفسد عليه آخرته وكلما كان متوغلا فيها كان الضرر العائد عليه أعظم وأكبر يعني ما من إنسان تأخر إلا بسبب الحسد وما من عالم تقدم إلا بطرك الحسد وهي تنغص على طالب العلم طلبه للعلم وتعكر عليه حفظه وحضوره واستيعابه لما واستيعابه لما يسمع من العلم وهذه القضية أو هذه الآفة لا يسلم منها مجتمع لكن يختلف الناس فيها فمستقل ومستكثر فلا بد أن يطال الكلام عنها لخطورتها فالحسد في طلب العلم خاصة بين الأقران يفسد على طالب العلم طريقه في الطلب قد يظل هذا الحسد مع الإنسان حتى لو كبر في العلم وجرم الحاسد قد نص الله عليه في كتابه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا يقرأ قول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد فهذا معناه الاستعاذة من شر الحاسد فالحاسد شر حسده شر يستعاذ منه ويكفي بهذا ذنما فقد ذكر في القرآن ومن شر حاسد إذا حسد فهذا من أشنع الذنب وأقبح الذنب ونقرأ قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فهذا ذنب لهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ونقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين يعني هذا هو المحمود أي الغبطة أن تتمنى أن تكون مثل إنسان تعلم العلم وعلمه يبتغي بذلك وجه الله أو مثل إنسان أنفق المال في وجوه الخير فأي تتمنى أن تكون مثله تغبطه على النعمة وتحب أن تكون مثله وللحسد أسباب وفي الوقت نفسه هو داء له دواء واعلم أن هذا الأمر إذا كان لنفسك حظ منه فحذاري أن تهمله أو تتهاون به للحسد أسباب يعني من أراد أن يتق الحسد فليتقي هذه الأسباب والحسد داء ومرض له دواء أي من ابتلي به فعليه بأن يتداوى منه فحذار أن تهمله أو تتهاون به لأن الحسد كالزرع ينمو كلما سقي ويزداد أمره كلما غفل عنه صاحبه فالحسد إذا لم يعالج نفسه فإن النعم تتوالى على المحسود فيزداد حسده أي الحاسد يزداد حسد الحاسد لأن الله تعالى لا يجري المقادير على هوى الحاسد فكلما غفل عنه صاحبه ولم يحاول جاهداً أن يبتره أو يقطعه يعني يستأصله عن نفسه فإنه يزيد الحسد أشد تأصلا في النفس من عداوة غير الحسد فقد يتعادى اثنان على أسباب غير الحسد يعني الظلم مثلا يظلم واحد وصلحه ويعطيه حقه فيرضى أما الحاسد فيحير الناس لأنه هو يحسدك وأنت لست ظالم ولست مخطئ فكيف ترضيه كيف ترضيه إلا أن يتداوى هو من الحسد يعني لو أحد حفظ القرآن و حسده ألا أنه حفظ القرآن يعمل إنساء فعداوة الحسد أشد تأصلا في النفس من, عداوة من أي عداوة أخرى فلأنه بغي و غل و شر و قال الشاعر كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسد والآخر يقول وقد ينبط المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي قال شيخ الإسلام وهذا القول يعني خطير ولهذا يقال ما فلا جسد من حسد فعم ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ما خلى جسد من حسد يبقى عم البشر يعني خلى الأنبياء أو الصدقين والدرجات العالية ولذلك في أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا يعني ممكن إنسان يوصل ليوم القيامة وينزع الغل من صدره فما خلى جسد من حسد ولكن الكريم يخفي الحسد بمعنى أنه لا ينفذه وليس معنى ويحصد بداره يخفيه مثل لا تغضب يعني لا ينفذ الغضب والكاظمين الغيظ يعني لا يمضي الغيظ فهو يشعر به ولكنه لا ينفذه يكره ويرفضه واللئيم يبديه فيظهر عليه ويعمل بمقتضاء والإنسان ضعيف الطبع تعتريه آفات كثيرة ومن هذه الآفات آفة الحسد وخاصة بين الأقران. لأن يعني الغالب إن الإنسان لا يحسد الأعلى منه بمراحل مثل أن يكون طبيب يعني طالب في كلية الطب وأستاذ في الكلية ليس له قرينا أما يكون طلب مع بعض معيدين مع بعض أسد مع بعض أقران فيظهر بينهم الحسد وبخاصة في طلب العلم وأذكر أن الذهبية رحمه الله قال ما خلى مجتمع من التغاير والتحاسد إلا ما كان في جانب الأنبياء والرسل عليهم السلام والحاسد لو فكر قليلا في أمره لرأى أنه يعترض على قضاء الله وقدره حينما أنعم على عبده بنعمة فهذا الحاسد بلسان الحال بل وقد يكون بالإنسان المقال يعترض على إنعام الله على عبده فلان يعني اتنين بيطلب مع بعض والتاني درس وفهم وتفوق فيشعر زميله بالغيظ والغل عليه في صدره مثلا أربعة خمسة بيخطب الجمعة فواحد الحمد لله رب العالمين يعني موفق ومسدد والمسجد عنده زحمة وبيستنوا الجمعة بتاعته ومثل هذه الصفات وهم أقرانوا ولكن لا يجدوا مثل هذه الأمور فيشعر بالضيق وبنوع من الاستثقال وتصيد الأخطاء هذا هو أعراض الحسد وقال الشاعر ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب وهذه الآفة تزيد القلب قسوة وتزيد العبد بعدا ولو أننا فتحنا باب المناصحة على مصرعيه وطلبنا النصيحة من أقراننا ومن إخواننا لك فينا شر تلك الآفة ولهذا يقول الأحنف بن قيس العتاب خير من الحقد يعني بدل ما تحقد على أخيك عاتبه فهذا مجرب سن يكون في ضيق من تصرف إما أنه يكون فهم غلط أو فهم صح فلو كان فهم خطأ وعتب على أخيك يوضح له المجرد وجهة النظر والمقصود فيفهم صح... فهما صحيحا فيزول عنه هذا الشعور إنه كان فهم خطأ أو يتأكد أن فهمه صوابا فيعتذر له أخوه ويستسمحه ويعترف بخطأه ويقول له يعني إيه اعذرني أو سامحني فيذهب عنه ما يجي فالعتاب خير من الحق فلو أنه كل واحد منا رأى على أخيه تقصيرا وبخاصة من طلبة العلم فسارع بنصحيه والدعاء له وعدم قبول التجريح به وهمزه ولمزه لصلحت كثير من أمورنا لكن النفس تدفع صاحبها إلى التعالي إن لم يأطرها صاحبها ويزمها بزمام التقى والورا فأشر ما في النفس من أمراض الحسد. والحسد هذا يظهر في الحيوانات والطيور مثل المنافسة على الطعام قد يقتل بعضها بعضا فهو في الإنسان بالنسبة الغريزة والطبع يحمل على مثل هذا وأكثر ولكن الإنسان لا ينتبه إلى هذه المسألة علامات الحاسد هذه العلامات تقل وتكثر حسب قوة الحسد وأذكر شيئا من هذه العلامات فلعل من كان مبتلا بها أن يسارع إلى الإقلاع عنها أول شيء إن انت إما تسمع الكلام عن الاخلاص ما تفزعش إن أنت مراء علشان تقدر تتعلم الإخلاص ده أول حاجة. مما تسمع الكلام واتطبق على الناس المرائين وانت مقتنع بالكلام لانك تجد مقتنع به فتأخذ المعنى ان انت مقتنع به بانت مخلص يعني انت تحس ان الكلام ده انت مقتنع به جدا وليس عليه اي اعترار ثم تطبق على الاخرين فتجد فيهم رياء فلا تنجوا بهذه الطريقة ولا تكتشف ما بك من أمره فنحن نتكلم عن الحسد أول حاجة لا أبرئ نفسي وأنزل هذا الكلام على نفسي وأنا مقر ولا أفزع من رؤية هذه العلامات في نفسي لأن رؤية هذه العلامات والإقرار بالمرض هو أول بداية الصحة والعلاج فلا بد من هذا الأمر وهذا الشرط فهي آفة يعني كما قال ابن دايمية ما خلها جسد من حسد ومن هذه العلامات يقول أفاضى العلماء في الكلام عن آفة الحسد فمن علامات الحاسد أن يفرح بخطأ قرينه وإنت لما تلاقي واحد مثلاً كده إيه إحنا تلاتين واحد بيجاوب كويس بيجاوب كويس يعني ما شاء الله السؤال العادي الكل بقى فاهمه سؤال صعب هو بيجاوب فبيتميز لدرجة أنه يبقى إيه؟ يعني خلاص الكل عرف انه هو يعني متفوّر لو اخطأ في مرة بيتحك يعني حس بالشماتة يعني ما تزعلش يعني مش حس كده لو اخطأ مرة كده يقول انت تتحك كده ايه الدحكة دي انتشمت فيه ليه؟ لانه بتهده شوية انه يعلي عليك هو بتفوقه بيعلي عليك اسنه تميز عنك فلو الواحد لو ما فيش الحسد يعني لو ابنك ده وكان متفوق التفوق ده وبعدين تسأل سؤال فما جاوبش تزعل تحس ان انت مفيش بينك وبينه حسن يعني تنكسر له انما لو صاحبك وقارينك تقول يعني ايه يعني عشان ما يتغرش وما يغترش شعورك ده اسمه حسن اه والاخ هرش في رأسه ده يعني عشان وعد يحس فعلا ان ايه إنه إحنا يعني إذا ما الوهد قال كده قول الله ده الوهد بيحصل منه كده فعلي فده أمر خطير فعلاجه إن أنا ما استحيش من ان أنا أعترف به علشان أعلم وخطأ القرين أعظم من خطأ غيره لأن القرين هو الذي يزاحم على الصدارة الذي ينافسه بين مجتمع الناس وهذا القرين الذي يكدر عليه صفو الشهرة وكلما أخطأ القرين ازداد فرحه وازدادت بشارته لأنه يظن أن في خطأ قريني رفعة, أي رفعة للحاسن يعني في اتنين مع بعض ولهم مسجد واحد الحمد لله مسجد شغالي ويعني ناس حريصة كده على ان هو ايه عامل كل يوم درسه كل يوم درسه والتاني مش عارف يعمل درسه قانص وبعدين فقال له ما اتدخلني معاك يا اخي في اي درس كده في اي يوم يعني شركني معاك ما هو يعني شركني في الخير قال له ماشي تعال اتفضل انا بدرس مثلا خمس مواد قال له أديني مادة كذا ومادة كذا فضل دخل يدرس المادتين علشان يشيركوا في الخير طب هو بيقول له أنا بحسدك أبد طب بيظن في نفسه أنه ندفع عليه الحسد يفكر نوعز ربنا يستعمله أشركت أسبوع أثنين الناس قالوا له وإيه اللي أنت عملته فينا ده وإنت جايب لنا حد تاني إحنا جاينا نحضر لك انت جايب لنا حد تاني ده رسلنا ليه وانت استشرقنا في كده احنا بصراحة معناش عايزين الشيخ ده ده, ده رسلنا طب ويعمل ايه بقى هذا أثر من أثر الحسن وهذه العلامة لا أن يفرح بخطأ قرين لا يسلم منها القليم القليل وأمر باطني لا يعلم به إلا الله ثم صاحبه أي صاحبه يعلم به إذا كان يعني, يعني صحيح البصيرة صحيح النظر إذا كانت هذه الخلة في أحد مننا فلوسارع إلى الإقلاع عنها وإلى التوبة إلى الله منها إنت روح للسوق تشتري أضحية وراحين إحنا اللي مع بعض إنت عايزها بكام إنت عايزها بنفس اللي أنا عايزه بالضبط فربنا رزقك بأضحية بفلوسك معاك ألفين جنيه حلوة وأنا أدور على واحدة زيها مش لاكة أحس بألم إيه الألم ده حسد طب العمل إيه تعرف أنه حسد وتعرف تتعامل معه الزي تعرف أنه حسد يعني شر وتعرف تتعامل معه الزي أما اللئيم يظهر عليه ويظهر على كلامه ويعني إيه؟ ويضجر أما الكريم فعلى الرغم من يشعر به فإنه إيه؟ يداويه ويعالجه ويداريه ويستغفر الله منه ويدعو لأخيه بالبركة ويستغفر الله تبارك وتعالى للذنب ويرى أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهكذا يعني يعالج نفسه, يعالج نفسه. فالحسد ده هو ايه اللي خلاه يشعر بالحسد لا اراده نفس غريزة امر لا يملكه ده حاجة يعني لا يملكه واحد فتح دكان واحنا في موسم عيد او في موسم او اي موسم وهم فتحين دجاكين مع بعض وبعدين لا الراجل الدكان بتعوده ارفف فضل وهو عايز زبون يدخل عنده مفيش زبون يدخل عنده يبقى هيموت هيموت يعني, يعني شعوره لا يعلمه إلا الله نار في قلبه مش في بدنه يعني لو في بدنه تبقى أهوان شوية إنما في قلبه نار بتشويه هو عمالي إيه إيه برطب إيه اللي عنده ده حسن هذه العلامة وعلى ما يفرح بخطأ قرين عامة تانية يفرح بغياب قرينه أو بعدم حضوره في أمر ينازعه فيه أو يقاسمه فيه فأنت ترى القرينين إذا اجتمع يتقاسمان الكلام لما لكل واحد منه من الحظ في العلم فإذا غاب أحدهما تفرد الآخر بالمجلس وتصدر عن بقية أصحابه فيفرح بغياب صاحبه العلامة التالتة أن يسر إذا لمز قارينه أو ثلب ويجد في قلبه راحة نفسية بل ولا يحاول أن يمنع المغتاب أو اللامز هذا إن لم يعينه ولا شك أن هذا محرم إذ أن غيبة المسلم العام لا تجوز فضلاً عن أن يكون طالب علم نفعه متعد إلى غيره الإنسان اللي يسمع غيبة أخوه يرتاح يبقى الراحة دي حسن يعني ده اللي بيشفي القلب الحاسد الأذى يصيب المحسود والنقص يصيب المحسود دي مسألة يعني موجودة في النساء وموجودة في الناس وموجودة في طلبة العلم هي عامة فيشعر بالراحة إذا أصاب المحسود أذى أو سمعة سيئة أو كذا أن يعرض بقرينه إذا سئل عنه فقد يأتي إلى طالب العلم الحاسد مبتدئ في الطلب أو سائد يسأل عن فلان لأمر تعلق به فيجد الحاسد في ذلك فرصة للنيل من فلان أو للتنقيص من قدره ولمزه فهذا ولا شك يلحق بسابقه عندنا علم فنون فممكن واحد بيدرس فقه واحد بيدرس حديث ما يحسدوش معه لان فيش بينهم تنافس هو ده بيدرس فقه ومشهور بالفقه ده بيدرس حديث مشهور بدراست الحديث يقول لهم صاحبين جدا ويتكلموا عن طلب العلم واحترام والأمراض والأفاد تيجي بقى بتاع الفقه مع واحد بتاع فقه يقول ده ما فهمش حاج ده كان بييجي يطلب العلم ده كان بيسألني ده لما بتاعه بتاعه بتاعه بتاعه بتاعه بتاع الحديث تيجي على واحد برضو بتاع الحديث وتكلم عليه فده قرينه لأنه واند له في هذه المسألة والذي يحمل على ذلك الحسد والذي يحمل على الود بين الآخر أنه لا ينافسه فيما هو فيه أن يجد حرجاً في نفسه وتضايقاً إذا وجه سؤال إلى غيره أو طلب من قرينه الكلام بحضوره مثلاً انت ما شاء الله تبارك الله مثلاً ثلاثة ومتخرجين ودفعه واحده ويعني متقاربين وتعملوا في الدعوه واخ يعني بيتزوج ودعاكم انتوا الثلاثه طب هيخلي مين يتكلم وعايزين واحد بس يتكلم مين اللي يتكلم فيكم هتعملوا قرعه هيعمل هي ايه فهو بيختار واحد يبقى اكيد اللي بيختاروا ده بيكون مميز اكيد فأول ما يختار واحد يبقى اختاره عشان ايه مميز اللي اتنين التنين يعملوا ايه يحسدوا ازعلوا ان يجد حرجا في نفسه وتضايقا اذا وجه سؤال الى غير او طلب من قرينه الكلام بحضوره ولازم بقى يطلع في الكلام غلط ولازم يطلع في الفتوى غلط لازم لازم انه بيسمع بغيز فلازم ايه هو فيه كله ابناء دم خطاء وفي عدد الكلام مش ايخطاء ولو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اختلاف كثير فلا تقع عينه ولا يعني اذنه الا على الايه على الفطره ان يقلل من شان الفوائد أو من شان العلم الذي ياتي به القرين قولها ما شاء الله ده فلان النهارده كان بيتكلم في الفرح وقال كلمه جميله قوي بيقول له ده كلام ده ابن القيم ذكره في كتاب كذا والحكمة ده الحكمة دي مش عارف أخذها مني ده وهكذا يعني يقلل من, إيه من قيمة الكلام ومن قدره يعني حتى إيه بيشعر بالألم إيه لما يرفع قريب وإذا أنقص منه يشعر بالراحة ده إيه ده حسن شر قلب يعني قلب في حسد فكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحيانا أو يعني إيه؟ يتعب في بحث وخاصة في مسائل مثلا في الحديث أو الفقه أو أي مسائل من مسائل علم يعني ممكن مسألة تحير الطالب تحيره وهما الاتنين بيبحثوا عنه واحد فيهم يجد يجد ويقول أيلها الإخوان فهو ما يقولش ده فلان يعني لهم كلهم تعبنين فمين اللي لقى المسألة دي ما يقولش فلان هو ما دام أخدها يأخدها في السر بقى كده واستعملها ولا يذكر يقول إيه والله فلان جزاه الله خيرا احنا تعبنا كلنا وفلان اللي جاب ده شهادة شهادة جميلة ولما يقولها كده يحس, يحس بالإيمان والقرب من الله والروح والحسد ده ضيق يعني لله ذر الحسد ما أعدل بدأ بصاحبه فقط. يعني عوز بالله أما أن تكون تلك الفائدة من ذلك القرين فإنه يعمد إلى كتم إعجابه وإلى عدم إظهار تلك الفائدة التي حصلها قرينه العلامة السابعة أن يحاول تخطئة كلام قرينه إذا تكلم ونقضه إذا أجاب فأنت تلاحظ أن بعض الناس إذا ضمهم مجلس وذكرت فيه مسألة ثم أجاب أحد بجواب فإن من كان في قلبيه مرض أو حسد يحاول أن يتتبع العثرات بل يختلق خطأ في الجواب أو يحاول أن يصرف كلامه عن ظاهره أو أول كلامه حتى يرجعه إلى حوض الخطأ وهذا لا شك من المرض يبقى أنت عرفت ليه بقى هم المسؤولين عن المعهد بيدرسوا مادة الأدب والرقاء ليه؟ لأن طلب العلم سبب من أسباب ظهور آفة الحسن واللي هو بيدرس العلم بدون تربوي بدون تربية بدون تحذير تفرج عليهم بقى كده وهم بيتنقشوا وبيتجدد تجد هذه الأفات مشتعلة بينهم واضحة خالص يعني مش محتاجة واحد مثلا دقيق النظر أو كذا لأنهم لا يستحيوا منها لأن البلوة عمة فإذا عمت البلوى فلا يستحي منها أحد وكلهم بيشربوا سجاير يبقى كلها يطلع سجاير ويشربها وفيش مشكلة الناس بتشرب سجاير في المسجد في بعض الناس لأن اللي قاعدين كلهم بيشربوا سجاير فهما إذا عمت البلوى لا يستحي منها أحد فكذلك طلب العلم لو درسوا العلم بدون دراسة التربية والآداب تفسد قلوبهم بهذه الآفات وتزداد ويكون العلم كلما ازدادوا علما ازداد وقودا لهذه الآفات عدم عزو الفضل إليه وعدم عزو الفائدة إليه قد يبحث أحد الطلب عن مسألة ويتعب ولكن ويستفيد منها قرينه ولكن لا يذكره ويقول إن فلان هو الذي بحث هذه المسألة وذكر هذه الفائدة وقال الشاعر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا وقل فلان جزاغ الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد فيا أخي لا تتحرج من الدعاء لمن نفعك بل ادعو الله تعالى له واعترف بفضله وقل فلان دلني على هذه الفائدة وقد بحثت عنها طويلا ولكن لم أعثر عليها وقد نبه العلماء كالنووي وغيره إلى أن من بركة العلم أن يعز الفضل إلى أهل يعني أنا اتعاملت مع الشيخ محمد سعد حفظه الله فوجدت منه أخلاقاً وآداباً عظيمة وملحوظة وراسخة فكنت يعني أقول من شايفه يعني كان بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعلم فكان هو الذي يدرس هذا الكتاب لكم في كتاب معالم في طريق طلب العلم ولكن لكثرة مشاغله يعني اعتذر عن تدرس الكتاب فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يزيده من فضله فنحن نذكره بقراءتنا في هذا الكتاب نذكر له هذا الفضل جزاء الله خير دواء الحسد بين الأقران والذي ينبغي أن يفعل من كان مبتلى بهذا الامر ان نجدد الوصيه لان احنا بننسى يعني انا نفسي نسيت لما جيت اتكلم عن الحسد اتحول ذهني كله على الحاسد وبقيت انا اللي عمال انقد في الحاسد واشنع عليه واقبح فعله واستعيذ بالله من شره وكده ايهمهني الشيطان ان انا ايه بريء من الحسد وهي يستخدم الطاقات اللي عندي في التشنيع وتقبيح الحسد وتقبيح الحاسد كل ده يطهرني ويزكيني ويعليني ويخليني حس إن أنا إيه يعني الحسد ده أنا بينه وبينه مفاوز فنرجع تاني للوصية نقول إيه لابد أن ننزل هذا الكلام على أنفسنا ولا نستحي من الاعتراف بهذا الداء ونسأل الله أن يداوينا بدوائه وأن يشفنا بشفائه وأن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والكبر والعجب والنفاق اللهم اهد قلوبنا وطهر قلوبنا اللهم إننا نسألك قلبا سليما آمين فالدواء لا ينبغي أن يكون مبنيا على أنك أنت المحسود وأن غيرك هو الحاسب وأنت تتعلم كيف تتعامل مع الحاسد ولكن استشعر أنك أنت الحاسد أيضاً حتى يتم العلاج فأنت حاسد ومحصول فبهذا تتلقى الدواء إنك هتداوي نفسك والداوي غيرك إن الدواء كده أنت تأخذ الدواء وتدي الغيرك دواء من الأدوية المجربة النافعة الدعاء إما تلاقي واحد بيحسدك أو أنت بتحسد واحد تدعيه لو, انت لو هو بيحسدك تدعو له لأنه سوف يعديك اللي بيحسدك أنت بتحسده أن السيئة هذا تنتج هذه السيئة والذي تحسده لو لم تدع له وتداوي نفسك تزداد له حسدا فالدعاء بظهر الغيب ودعاء بقى زي ما يكون انت بتدعي لمين للوالدين لواحد منعم عليك يعني نعم عظيمه جدا كل ما تجتهد في الدعاء وتخلص في الدعاء كل ما تشعر براحه ودواء في قلبك فإذا أصاب قلبك شيء من الحسد على فلان فادع الله له بالتوفيق والسداد في أموره كلها فإن الدعاء يحدث في النفس عجبا من تغير الحال وتغير الشأن ومن نزع الشحناء والغل والحق وفي المقابل يلقي الله لك قبولا في قلبك فالدعاء أن تدعو له فيأتيك الشيطان يعارضك في الدعاء بسوء الظلم فتستعيذ بالله وتعف عنه وتهب له يعني المظلمة تغفر له وتدعو له وتكرر الدعاء له تحس ان انت بتعلى خالص بترتفع بتتعالى على هذه الامور الشيطانية والامور الارضية والامور النفسية يعني انت كده بتعيش بقى بتقرب من ربنا الدواء الثاني محاولة التحبب له والسؤال عنه محاولة التحبم له والسؤال عن حاله وحال أهله يبقى لو أنا حاسد أو محسود طيب لو أنا محسود هعمل إيه اللي بيحسدني ده أتحبب إليه إزاي وأسأل عن حاله ولو أنا حاسد أتحبب إليه إزاي بشرط واحد بس ان ابتدات النيه ان الواحد عايز يتعالج او عايز يعالج ان واحد بيحسدك هتكرهه يبقى انت كده مش عايز تتعالج ولا تعالج انت عايز تعالجه يتحرق هو بيحسدك ظالم يبقى انت كده مش هتعمل حاجه خالص طب انت اللي بتحسده عايز تتعالج ده انت عايزه يزيد يعني انت عايز تعالج نفسك ده انت علاجك ان هو يحصل له يبقى كده ما أنتش عايز تتعالج ولا تعالج ما لإيه لازم تنوي وتعزم أن تعالج نفسك وتعالج الحاسد تبتغي بذلك وجه الله لأن هذا مرض خبيث مرض شر فلابد من هذه النية فإذا نويت هذه النية تقول طب أعمل إيه ما هو إحنا جربنا أكتر من مرة بنقوله أنت صالح أخوك المش قادر ونالوضع ربنا وقال يا رب شرح صدري ويسر للأمر وقال خايف ربنا يتقبل الدعاء والله يا جيدا وقال خايف يا ربنا ربنا يتقبل الدعاء يعني أنا عايز أفضل كده وفي كان زعلان مع امراته وبعدين ايه مداء منها جدا يعني مش عارف يخلص منها معها عيال ومش عارف يتدوز عليها يا عم طب إدعي ربنا إن ربنا يهديها من شدة كرة هو مش عايز يدعي لها مش راضي يدعي لها خالص ليه بس يقولها أنا خايف أدعي ربنا يستجيل هذا الإنسان شوف ما يوصل لغاية فيه فلما إبليس ما يرضى يسجد لآدم عشان العلم فهذا جهل, جهل من النفس جهل لجهل وجهل عند مين؟ واحد يصلي ويقرأ القرآن ويطلب العلم وكل حي استيلاء صفة الجهل طبع نفس ظالمة جاهلة غرائز أشر من الحياة أولئك يبقى لابد أن هو يرضى عايز يعني يكون ليس كالطفل يتحكم في طبعه وإنما هو يرضى أن يتناول الدعاء يبقى الإنسان الدواء الثاني محاولة التحبل لو الواحد هو اللي حاسد ويشعر أنه ظالم وأنه يشعر بالحسد لفلان وفلان هذا مظلوم ليس له ذنب فيحاول مع الدعاء له أن يزوره أن يعطيه هدية أن يتحبب إليه لعل هذا يخفف الأمر لأنه لما يحسن إليه الحاسد إما يحسن إلى المحسود بنية إن ربنا يدويه المحسود هيكافئ هيكافئ الهدية والزيارة بفرحة وطيب ولطف فده هيساعد في عملية الدواء طيب نيجي للمحسود اللي عايز يعالج الحاسب المحسود ده أصعب شيء عليك إنك تروح تزور اللي بيحسدك واللي هو بيكرهك وإنت حسس بجده فبرضه هتبدأ بالدعاء فإذا صدقت في الدعاء تغتنم أي فرصة لراحة قلبك لأن دي جرعات يعني أنت تتصرف على قدر, الايه؟ على قدر ما تحتمل يعني ما تحطش نفسك في موقف في بلاء أشد منك تتصرف كده على قدر ما تحتمل وتذهب إلى الحاسب بقصد تلطيف قلبه وشعوره تشوف إيه اللي ممكن الثناء الحسن عليه التواضع تقديمه أي أمر مما هو لا تأثم فيه وإنما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فتفعله ابتغاء مرضات الله يعني إيه خذ الفايدة دي بإذن الله يعني تعامل مع الحاسد إنه مريض إنه إيه مريض مريض زي المريض النفس تعامل معه إنه مريض فلما تيجي أنت تعمل معه حاجات يبقى مثل الطبيب يبقى يهون عليك انك تعمل حاجات دي فالتعامل هو مريض فاذا كان الانسان هو اللي حاسد يتعامل مع نفسيها لانه مريض ويتناول هذه الادوية على انها دواء لمرض هذه قاعدة الدواء الثالث زيارته واظهار ما له من الفضل الدواء الرابع نعم زيارته ما ما له من الفض يعني تزوره ولو متميز في اي شيء يعني تثني عليه بما هو فيه الرابع عدم السماح او الرضا بغيبته وهمزه ولبزه لان ده اللي بيمد ماده الحسد لا تغتاب ولا تسمع غبته ولا تسمح لأحد إنه هو يهمز أو يلمز يعني يسخر منه هذا من الورع والتقوى إنه ضد هو النفس وهو من أحسن الأدوية والخامس إيثاره على نفسك بتقديمه يعني معنا أنتوا دخلين مسجد ممكن تسيبوا يدخلوا الأولى لو بينك حسس كده أنه بيحسدك لا سيبه يدخل الأول ولو أنت هتصله جماعة سيبه يتأدي لأنه أنت لما تدخل الأول وانت ما أنتش واخد بالك بتؤلمه ولما تتقدم عليه في الصلاة بتؤلمه كأنك بتمد مادة الحسن فأنت تراعي نفسية هذا المريض أنك أنت تتلطف معه عسى الله أن يشفيه السادس وهو يعني ظريف جدا. إنك تستشيره وتطلب منه النصيح والله في مشكلة وأنا عايز رأيك فيها تستشيره وتطلب منه النصيح هذه جميلة جدا وفي أثر عن ابن عباس قال ثلاثة لا يجزيهم إلا الدعاء ما درشك فئهم وإنما أدعو الله لهم رجل دخلت عليه في مجلس فقام إلي باشا مستبشرا يعني بيحبني بحس كده أنه هو بيعملني معاملة خاصة ورجل أفسح لي في مجلس كلنا قاعدين وباعدين داخل تعال هنا يا أبو عبد الله تعال هنا جنبي فبرضو بيخصوا بالمحبة ورجل نزلت به نازلة فاستشارني فأولئك الذين لا أجزيهم إلا الدعاء لإني اللي بيجي بيستشيرني ده بيأتمنني على المشورة بيأتمنني هو ليه خصني إنه يجي يستشيرني لإنه بيثق في رأيي كذا يعني كل هذا بيحبب إليك يعني هذه الصفات تحببك إلى الشخص وتحبب الشخص إليك توقير السلف لبعضهم وتركهم الحسد. هذكر أمثلة الأمثلة دي يعني مهمة وفيها فوائد عملية دروس تربوي وفي أمثلة معكوسة هو لم يذكرها لم يذكرها وأرجو يعني أن يكون الكلام اللي فده يعني يغني عنها اللي هي أمثلة الحسد كيف أن الحسد يفسد العلاقة ويذكر أمثلة السلف في ترك الحسد القدوة الحسنة وفي أمثلة لبيان قبح الحسد فمن الأفعال الخطأ التي تقبح الحسد وتبغضك فيه فأما الأمثلة في ترك الحسد وهي أمثلة قدوة حسنة يقول جاء في المدونة الكبرى قال ابن القاسم سمعت مالكا وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا في خلافة مين سيدنا أبو بكر قال فكأنه ينظر إلى عمر ابن الخطاب قد فرع الناس الفارع الطويل يعني فرع الناس يعني ايه ظهر منهم وفاقهم فرع الناس بسطه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا عمر لابس ثوب او ازار يجر والناس يعني ايه لهم الثياب قصيره فهذه الرؤيا يعني قريبة من هذا المعنى فقلت في منامي بسال نفسها ودي تفسير الرؤيا في نفس الايه في نفس الرؤيا ودي بما فضل عمر ابن الخطاب الناس وإيه اللي ميزه إيه الفضل أي ما هي الأسباب قال فقيل لي بالخلافة والشهادة وأنه لا يخاف في الله لو متلا يعني الخلافة الإمامة زادت عمر فضلا رضي الله عنه وأرضاه والشهادة أنه مات شهيد وأنه لا يخاف في الله لوم تلاه هو قوف الحق شديد في الحق فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان جميعا فقص عليهم الرؤية في وجود من سيدنا أبو بكر فلما فرغ انتهره عمر وقال قم أحلامه نائم حياء من أبي بكر لأنه هو يرى وطبعاً ده حق وصدق لما يذكر هذا الفضل في وجود أبي بكر استحيى عمر لأن الفضل الأبي بكر والرجل من حبه وصدقه يعني ذكر الرؤية وجزاء الله خير فقام الرجل فلما توفي أبي بكر وولي عمر أرسل إليه قل له تعالى بقى بشر يعني ربنا عيني تعالى قل لي بقى الرؤية اللي انت كنت شفتها ان المؤمن بيكون وجل فالمبشرات بتكون اسباب من الطمأنينة والراحة والسكينة قال اعد علي الرؤية التي رأيتها قال انت اوما كنت رددتها علي ومش انت قلت له ام دي احلام اوما كنت رددتها علي قال لا عمر او ما كنت تستحي ان تذكر فضيلته في مجلس ابي بكر ووقعت في مجلس ابي بكر ووفيه هذا من الادب العالي فلم يرضى عمر أن تذكر فضيلته أو فضيله لو الصديق و... في مجلسه وهو أفضل الصديق افضل منه وحاضر حاضر يسمع. مع معناه ولا حرج ولا اثم في ذلك ولكن هذا من تواضعه رضي الله عنه وأدبه مع أبي بكر يعني ده بيحصل مثلا من الناس ينفعش واحد يكون قاعد مع شيخ من المشايخ وبعدين يكون عنده طالب من الطلبة ويثني على الطالب اللي يشعر, يشعر من الثناء كأنه هو بيرفعه على الشيخ ده يجعل الطالب ده يستحي إنما لو هم الطلبة أن يكونوا المشيخ مع بعض إنما لو طلب تلمزة صغيرين فلما يثني عليه في محضر الشيخ ده ما بيش في مقرنة وإنما هو بيزكيه عند الشيخ فلما يكون الرتبة قريبة لا يثني ولا يذكر شيء في مجلس الكبير لأن هذا في إحراج للآخر وكان عمر رضي الله عنه يسال علي ابن ابي طالب البشمهندس الفاضل الكريم اسم احمد يا يقول لا حسد الا في اثنتين هل في هذا الحديث مشروعيه للحسد الحسد المحمود هو لغة يقال الحسد وإنما هو ليس هو الحسد المذموم الذي نتكلم عنه وإنما الحسد المحمود أن تتمنى لنفسك ما لأخيك من الخير من غير هذا الألم والشعور والضيق أو تمني زوال النعم عنه أو الشمات فيه أو الفرح بما يصيبه من أذى أو كذا أو كذا فالإنسان لما يجد إنسان حفظ قرآن يفرح ويدعو له بالقبول ويتمنى لو أنه رزقه الله حفظ القرآن لما يجد إنسان كريم وعنده مال وبينفقه في الخير أو باحد يبني مسجد يقول ربنا تقبل منه يا رب اللهم تقبل منه يا رب وجعله خالصا لوجه وبنا يحفظه يعينه اللهم اللهم وسع علينا يا رب ومكننا اللهم إنا نسألك من فضلك ويتمنى لو كان عنده مال ويبني مسجد هذا إيه يسمى حسدا أي ااا آآ بيسموه في اللفظ مثل وجزاء سيئه سيئة مثلها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانت لما بترد العدوان ما بتبقاش معتدي فهذا مشاكله في الايه في اللفظ المثال الثالث كان عمر يقرب عبد الله بن عباس فقال له أبوه العباس لولده عبد الله يا بني رأيت عمر يقربك ويدنيك فاحفظ عني ثلاثة احفظنا عايزين نحفظ التلاتة دولة احفظهم احفظهم وانتبه لهم جدا لا تفشي له ثرا لا تكثر الضحك لا تغتابن عنده أحد تكون حد بيعلمك يبقى لا تفشي له سرا لا تكثر الضحك لا تغتابن عنده أحد تكون جالس مع شيخ وبيقربك وعايز تحفظ أدب هذه الجلسة ويتظل قريبا ولا تحرم هذه الصحبة احفظ هذه السلاسة لا تفشي له سرا ما تطلعش تتكلم عنه أبدا حتى لو اطلعت على العورة اوعى ولا تكثر الضحك والمزاح كانك انت تخرج عن عن حد الادب ولا تغتابن عنده احدا ان هذا يبغضك اليه ويخوفه منك وفي في الصحيح المسند المثل ده في الصحيح المسند لمقبل بن هادي الودعي ان سعد بن ابي وقاص جاءه نفر فقالوا له إن علي يبغضك ويسميك الأخنس فضحك سعد حتى استعلاه الضحك ثم قال أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا يبلغ ذلك أمانته يعني شوف ناس بتنم وراح تقول له إيه سيدنا علي بيبغضك وبيقول عليك الأخنس فضحك حتى استعلاه الضحك رض الفعل؟ يرد هذا هذا المقال يقول يعني في, في المثال الرابع الذي قدامك في الكتاب أن سعدا وخالدا كان بينهما كلام فذهب رجل يقع في خالد عند سعد قال ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا وانت تنتهز الفرصة يعني الناس عاملين زي شاطين الإنس تنتهز الفرصة أن بينه وبين أخويا مشكلة أو خصومة ثم تأتي تغتاب أو تذم عندي تظن أنني أقبل ذلك إنما بيننا لم يبلغ ديننا فنفر راحل سعد وقال إن علي يقول ويقول فضحك وقال حتى لو كان قال يعني أليس قد يجد المرأة على أخيه في الأمر يكون في يعني يغضب يجد في نفسه الوجد ومن الغضب أو الزعل أو كذا فلا يبلغ هذا أمانته له أمين وصادق ووفي ويعرف معنى الأخوة يعني ده ما يبلغش قلبه ده أمور كده إيه من وراء وراء أمور من وراء وراء فالأخ فعلا اللي ي... لا بد أن يشعر بذلك اللي هو الراسخ لما يسمع عن أخيه أي كلام يعرف أن الكلام ده يعني حاجة من الشيطان حاجة بتاع وقتها كان زعلان ولا يسيء الظن بأخيه وإنما يلتمس له العذر ويرد على القائل قوله وفي مثال خامس والبائة يقرؤون إن شاء الله لأن المثلة دي مهمة كان يونس وهو عالم معاصر للشافعي اختلف مع الشافعي في مسألة قال فافترقنا يعني ولم يتفق فيها بتنقشف مسألة فاخذ الشافعي بيدي يعني هو بقى ايه وجد في نفسه شيء فقال له يا أبا موسى اكتب العبارة دي عندك الله يترمه يا ابا موسى ألا يستقيم أن نكون اخوانا وان لم في مساله اكتب كده يا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وان في مساله والله لو في 10 لو في اكتر ما الخلاف مسائل خلافيه يسعنا الخلاف فيها نتفق ونكون اخوانا حتى وان لم هذه المسائل لو انا بنصح الجورب وانت ما بكنسحش ولا ترى المسحة الجورب ده مشكلة جيت تقنعني ان لا يجوز المسحة الجورب وانا اقنعك بجواز المسحة الجورب جبتلك الادلة وانت جبتلي الادلة افترقنا ولم نتفق طبعا بيحصل حززيات في النفوس الحززيات دي حاجات مؤقتة هابلك اوعى تعرض عني اوعى تشيل مني اوعى قلبك تغير علي لأن معنى كذا أن يبقى المسلمين هيفترقوا كلهم لأن مسائل الخلافات واسعة فهو لما وجدوا تنيهم سلم عليه وقال له ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة يستقيم وإن اختلفنا في أكثر من مسألة ما دام الخلاف سائغ أكتفي بهذا المقدار وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أعطب إليك وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.